بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه لاهية قلوبهم يأتيهم معرضون ذكر ربهم يلعبون غفلة من من محدث وهم وهم في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 الأرض وما بل ي ن ه م ا ا ع ب ي نقذف لو أردنا أن نتخذ من لدنا إن كنا بل بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض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 لا ي س ب ق ومن ن ه ه بالقول و بأمره م ي ع ل و ي ع ل منهم ما ب ي أ ي ي د و م اني خلفهم ولا ف و ي ش ع إلا اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين تفهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 لفضيله و ن ا ل د ي ر و ه م فيها ي لا س م د راتب ا ل ن ا ب ل س ن ا ل ن أولئك ع ه ا م ب ع د و ن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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين